كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الإسم وترفع الخبر دهمنا سخلنا وسخة أهيني وباسئكات حدشان إما لبيتان نجيها هين لباس مرفعاته وثمان مرفوعات حوتن فاعل, فاعل. مبتداء خبره ومجواره كان و اسمي كان و أخوات كان و خبري إنا خبري إناش مرفوعا لغل توابع بلام دبر أوي باسي كانوا و أخوات كان يكيد و باسي إنا و أخوات إنا أبيض ظنش بخيرين بو إنا واسخ بخيرين باسي كان من تواب كيد يستديت باسي إنا إنا بعكس كان و إيشاكات جملة قوي إسمية بيش أو إنا بشي تستريه مبتداو خبرة مبتدا خبر بلام كاين نشوى وسريم مبتدا كا حكم كين نسخة بيتة اسمه إنا وبيتة خبري إنا بعكسي كانوا فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إنا وأننا ولكن وكأنه وليت ولعل غير أمانة غير أمشش أداته اداه شيء كي تريش إيشي أمانة بكات مشبهة بمانة مشبهة بمانة, مشبه بمانة ام معلوم معلومن كان اي شيء نصب اسم كان ورفع خبر ولكن وكان وليت ولعل تقول ان زيدا قائم تمشى اخي زيد قائم الا اصله زيد المبتدا قائم خبره و لو نسيت ان زيد قائم او كان زيدا قائم مبتدا على اسم ان منصوب وعلامة نصبه بجورى اسمك اذا اسم مفرد بوشته كا اذا مثنى بوشته كا اذا جمع عقب باتم ان زيدا قائما وليت عمضا شاخص يعني بارز ظاهر ليت ليت شيء ان اكذ دون من جنا و تو وما اشبه ذلك يعني هميان شيء و شيء اننا و شيء ومعنى اننا وأن للتوكيد يعني هذه وأن معنى التوكيد يعني أغرش زور برشاوي برشاوي او الجدار موجود There is nothing to do beyond the need for everyone. You can't see as if you do, it's not before. You don't slide here. You can see maybe even if you don't see something, it's underseen. The feeling is called underseen. The feeling that the ما زيد هساويه على النصاح احتمال شيء بله الصاغي برمز قال ان زيدن قائم او قتت الامه جال او نامنه ان قال اني بتوقيدا بو, بو او احتمالك لذهني سامعه ام انته احتمالك ارمينته و لكن بو استدراكه بو استدراكه يعني بو فرياكه وذنا بون ما علي زيد شجاع زيد شجاع زيد رفيقي هي نبي خالدة يا نبي عمره زيد شجاع لكن لكن عمرا ها ليس بشجاع لكن عمرا جبان زيد غني زيد دولمان زيد غني لكنه بخيل، لكنه بخيل. بو بو استدراك. شو كاتك قسيق أكيد احتمال قسيق كتير لازم يقسك كاتك بива. الله يزيد غنيه أصله لغنية بجيبه. أبي بخش شنده فلان شجاع. شجاع كي قال يا قرر. شجاع قال يا قرر. خبيرة شجاع قال نغار شجاع نغار شجاع جبعني لقال جبع جبعي خواني قال زيد شجاع بلا ميكي لقال ياغر امرؤ دون بنيت لقال يعني لقال ياتي بو او اول مش كي سامع دروس نبيك فلان قال شجاع وقو ولكن عمرو جبع زيد غني بلا قوه ولا كان يتني يا كريم بي لكنه بخيل استدراك يعني فرياق كوتنا بو أو ك أو قسيت ود معناه كي شمول نبات قرشك يبغية تها هنديك ليش يأكي لدرجة استدراج يعني فرياق كوتن وأن وكأن للتشبيه كأن نشبه تشبيهًا بو ويك chuan dana ya chuan اسمي كأن اسمي كأن هاكيا وكاوكب خبره يجي كابو تشبيه وليت معناك تمني ليت الشباب يعود ليت الشباب يعود طلبه مستحيل كابو ليت تمني جا تمني اكريه مستحيل بيت اشترك او خوازيكا مستحيل بيت و ينشترك بيت كا ممكن الحصول ايش به ممكن الحصول بزور جار لي تبو تمني عندي جار بوشتي كي هشام بن علي خوازغا يا اونار فارم هوايا حجهك بي بيته خوازغا اونار فارم هوايا او او بيته اوم صحيني لو تش صار لك يد دو صاليت او بلا ما قبليه ا این سرش دست رفته اخوار دو. هرچند تیبو چیته، چی آواکم آوار. اما مستحیل استی وا. مگر لبنان سر او بی لبنان سری بسیت. باشه. طلا آوا زور جار و چیه؟ لی تو تمنی. هند جارش بو شتک که دیت املالي ليت محمد حاضر وعليكم السلام واسقم محمد حاضر مستحيلني الاول شيء حاضر كابو لعلش ما نهين بو ترجي بو ترجي يعني بو اشفاق لعل الله يرحمنا لعل الله يرحمونا لعل حرف جيا حرف ترجيع حرف ترجي ونصب نصبي كدوه نصبي تشيكدوه الله لفظ الجلاله اسمي لعله اسمي لعله خبري لعلك اميه يرحمنا الجمل الفعليه متخضره قد مفرد به اكيد شيء غير مفرد بي غير مفرد بي يا ايش شبه جمله يعني جملة جمله يصير يرحموا فعل مضارع مرشوا علامة رفعه الضم والفاعل ضمير مستثل تقديره هو أقرى تبو الله هناك ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر خبر خبر لعله لعل للترجم جاري واشها قال لي لعل العدو قادم لونية دشمن نزيك به أ بو ترتجيه حزك دشمن نزيك به كز حزك هاد دشمن نزيكي به نأو توقع توقع كم دشمن نزيك بوي لعل بو توقع لعل العدو قادم هندك فوائدها يك يقل أنا إنه أن كهادو شانش بو توكيدا بلم إننا غالباً لبدايات جملة ودي وأننا نهراس جملة ودي. عند جارج إننا نهراس جملة ودي. أبغى أقول <تصفيق> للسادة توانا. <تصفيق> بلام شئني أوجت أنا كمطولة أكتبه. الأكتبة كان آخر نديت شرطة كانشيا. كابو فرقك لبيني إنو أنها لا خطر ندا لابن عاقي لك لبكان يتر لوانا إن شاء الله كخير المال باسي أو شنانا أكين كإنا لسرتاجني لأثناء كلامي شايا وهر شيء وهر مكسور أينا ناك لي لأولو أن نبيني لأولو أن ننايت لكن كثير لكن لكن أبي كلام لفيشي يكون لك لكن يكون لك ان يكون لك مهلا يكون لكن زيد لكن زيدا ان يكون لك ان يكون لك ان يكون زيد عدو, زيدن عدو. لكن عمرو صديق، شو كعمرو زيد بلاذريا كان، بلاذريا كان كأو تد زيد عدوه كثير بخاو كوابوشيش، عمريش هالعدوى شو كرفقية دا كان دائما غللكان، كان شيء لكن عمرو صديق، بو ابيد لفيش لكن هو شد بروى، لعله أتمنى بو وهذا دجار بو إشفاق وتوقع وخوف برام لقرآن بو, بو ترجينية بو تحقيقة أقل لحقي خوايا بكار هات أقل لعل القرآن دا لحقي خوايا بكار أو بو تحقيق سيكي تير إنما المؤمنون إخوة نماود إن أبيشبكات نصبك اجر معك نبوية أما عنده شيء إن المؤمنين إخوة لروي لغوا نقل القرآن وكلام الله ان المؤمنين إخوتهم بلام سيريكي إنما المؤمنون إخوة إنما كلاه أجر جملة يج بيني المؤمنون إخوة مبتدا خبر المؤمنون مبتدا مرفوع علامه رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم إخوة خبر مرفوع علامه رفعه الضمه الضمة إنماش مقصود السري بضم سري إنها الإجناك كوابو أم أدواتنا اجر ما شو سريان بيتم ما يكفى هلا عندك لاعراب عليه كافة ومكفوفة. إنما كافة ومكفوفة. كافوم مكفوفة شيا. كافبش الداعي يعني مانعة. إنما حدشان مانع ممنوع. كام ينمانع ما كمانعة. كام ممنوع عن العمل. إن بشيء كافة ومكفوفة أو معنى جيد. يعني مانعة وممنوع ما كان مانعية إنما ممنوعية يعني ما شو سر إن إيش ناق صيّك إنما إنما كاف ومقفوفة كابو جملة كارو بخير مفتوح خبره منتهو ما شو سري إيش ناق أو بزانا. كالين كارفو مكفوفة ماكا ابيجي بيت ابيه زائدة بيت ابيه زائدة بيت اگر بواننا موصولة بوانيا بواننا وچيشة ازاني موصولة موصولة نيا اگر نسلا بو انا ما تقوم به سهل ان ما تقوم به سهل أو كاتماك ما موصوله يعني إن الذي تقوم به سهل شواني كي إن من أحرف المشبهة بالفعل حرفي وتوكيد وتوكيديش ما اسم موصول اسم موصول في محل نصب اسم إن تقوم به تقوم فعليا بعها قال جار جارو مجارو مجارو بعها كان رجل ها صلي موصولة تين سر إن شاء الله تين اسم موصول صلوا موصول صلو موصول كيا جملة صلي موصولة لا محل لها من الأعراض بعشر سهل خبر إن نح في محلني سهل خبر إن إنما تقوم بات كيا ما ماي موصولة ماي زائد جاك توا لروي غص اغر ما كان موصوله زور جار ان جماعه لانه انما كانت كاف, كاف المؤمنون اسم اسم إنه. اسم هذا انما المؤمنون اخوة انما كافو مكفوفا المؤمنون مبتدا مرفوع اخوة خبر <تصفيق> اخرج حند يا جار اللي قال إن يا لا مجدت إن الشدك لظل من عظيم أو لا ما لا بس لامي توكيد حقي ابتدائه شو كجملة كإسمية جملة كإسمية أبويه لا بياشوا أبويه بعلم إن خويه توكيده لا ما كشبو توكيده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 يقول لام مزحلق أو لامي مزحلق إن الشرك لا ظلم كوي سلامي أو, أو لامي لشرك ري لام مزحلق للتوكيد باشا إن الشرك اسمي إنيا شرك لظلم لامك مزحلق شركون خبري إنيا بما زاني منك لانه ان يكون مرفوعا لانه يجب ان يكون مرفوع لانه يجب ان يكون مرفوعا لانه ما ان يكون مرفوعا لانه يجب ان يكون مرفوعا لانه يجب ان يكون مرفوعا اسم ان هذه هذا إخوان ان يكون هناك من يكون هناك وأما يكون هناك من أخواتي ظن من تنصب هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون يعني حكم هناك من هناك من مفتدو خبرناه لي ظناء خيت السري هر دو مفتدو خبرك بو أبيت مفعول به يكامو مفعول به دوام ظننتو حسبتو خلتو زعنتو حمو أمانا ظناء ظننتو حسبتو نك حسبتو بكسرة تنك حسبتو بمعنى عددتو جمار دم. بس حسبتو بمعنى ظننتو إذا ظننتو حسبتو خيلة خلتو خلتو يعني ظننتو زعمتو يعني ظننتو أو تشوارا هارتشواريا هارتشواريا بمعنى ظنية أفعال تفيد الظن ورايت وعلمت ووجدت أو أنا أفعل يقين. بنماضي رأيت الله أكبر، ها؟ من كل شيء رأيت الله أكبر. كسخايبني و. بعي علماء أو نمناهي رأيت الله أكبر. يعني اعتقدت الله أكبر. دم فعل به. لا أصل شو أنا الله أكبر من كل شيء الله مبتدى أكبر خبر وعلى مكاتل رأيته أخيط سلي رأى رأى بصرينا ورأى كقلبي به رأى قلبي به سبون من رأيت زيدا بصري اگر يبوننا رأيت زيدا رأيت زيدا أجر وابيد رأيت زيدا نعم رأيت زيدا بوياقين وكاني بيني ناجحا يعني اعتقدت زيدا ناجحا تعني رؤيا بو زيد الناجحون زيد الناجح رأيت ز زيدا ناجحا تعني رأي أبو بو بصار بكاني بيني بوشيش بكاني بيني بو اعتقاد كابو رأيتو علمتو وجدتو همو أمانا بو أفعالي يقينة ودو مفعل به هيا واتخذت وجعلت وسمعت اتخذت جعلت سمعت همانا بو أفعالي صيرورية بو تحويلة إلا سمعتو إلا سمعتو إلا سمعتو إتخذتو جعلتو أما بو, بو تحويل تصير يعني بو نباشر الا سمعتو لا يهندك أن أويش لا يهندك أن سير ولا يهندك ألي مفعول به هيو. دو مينيا بانو منالس الامانه بيني نوى ظننت ظننت النحو سهلا نافعا ظننت النحو سهلا نافعا خيل لا اصل الجمله النحو نافع النحو سهل ظنّي بغير السر لبوي عليّ انتو ظنّنتو لابد اوى ظنّة في ويسي بفاعلها تشمك خوي فعلا او جملكش ابيتش بيها لشان مفعول به بني يكام بوي عليّ ظنّنتو نحو نافعا سهلا باوشا استا يعني اما ظنّ يعني حسبت حسبت نحو صعبا ها حسبت يعني ظننت النحو صعبا يعني وامزاني نحو صعب رمضة جوانية حسبت النحو صعبا ين خلت خلت يعني ظن لخالة وخالة خلت النحو مفيداً خلت النحو مفيدا النحو مفيد خلت النحو مفيدا بويا هرسك لو أنا ولغض زعمش زعمت النحو شي زعمت النحو شاقا بلامانيه وامزاني وام, وام ازانيك نحو شيء شاق صعب والله سيدي كان نحو سهله اظن بلام علم تولا را قال وجد هم امانه افعالي يقين رايت الحق منتصرا الحق منتصر حقصر كوتوا يعلو ولا يعلى عليه رأيت حق يعني اعتقدت كصدق بنيوا حق شتكي برجستنية بتشاوي بني حق اسمي معنايا طبعا حق كيا حقصر كوتوا الحق منتصر ورأيت يعني اعتقدت وهروها كصدق بنيوا صدق صدق خوي وربيبك عاد، في نعم، الله علمت الصدقة منجيا يعني رزقك كره، النجاة في الصدقة، النجاة في الصدق النجاة في الصدقة بكا برد يجر منعتها ورقي بات. برد يجر منعتها بيربات. بلام درود كود درود بوي نابي نابي دروكي بوي علمت الصدقة يعني اعتقدت الصدقة منجيا منجيا يا منجيا وجد وجدت النحو سر النجاح سر سركوتن بسر علما نحو وجدت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 انب بالان يعني شو نفس الشيء ماذا يعني قلنا اعلمت زيدا النحو اعلمت يعلمت زيدا النحو سعلنت لا لا او دعانك بنث مفعول به جمله زيد النحو وهي بابي نواسخ نية مرش نية حمو ما دي علميك يحمو الرآيك نواسخ به بس أقل خوي نواسخ به عفوا خوي, خوي مبتدبه خبر به أما لا تخص تسري نواسخ شي ليا كان أو كاتا هي كان مفعول به أكا مفعول به دو أكنا أعلمت يعني أخبرت أعلمت زيدا الخبر مثلا أعلمت زيدا الامر الموضوعه زيد الموضوع زيد زي الخبر مبدا خبرين مستند مسند الى اثنين كم اخوان مستند مستند إليه مبدا خبر مب اما ده نقص السدي راوا علي وجدا أو كاتا بيت النواسخ ومبدا خبرك هذا وش النوع افعال السيرور وتحويل قلنا من اتخذ الامين صاحبا كسيكي دصفف ودامن دامن وبامك فدومت هاوري هاوريخو اتخذ الامين صاحبا كوي امينا بيش اويكا بيش اويكا توبيكي اوري خوي امينه بلام كدوث صاحبي خوت هاو تحويله لويكا هاورد نبوي سبوت هاورت الامين صاحب الامين صح بكذا خبره جعلت الخشب بابا زوج جار بمن مناهي النوع. جعلت الخشب بابا جعلت الخشب بابا اقر جعلت اللاوين الخشب نعم هم نعم نعم نعم نعم حيا. ين اتخذ الحديد خاتما لا نسيتي اشتي خاتما. الذهب ويذهب خاتما ونقصانه هو اصلا مبتدا وخبر نية باشا جعل جعلت الطين حجرا الطين حجر ثاني زوجن نمونه أو ونمر زوجي بيني وصحيح ني ابين ماده لادي بيش أو تشبن مبتدا وخبر بني. يعني مسند ومسند إليهما بل. أقل جعلت الأمينة صاحبا جعلت الأمينة صاحبا جعلت العدو صديق أبيت كيف يكون أقل جعلت الله دي ويمنمنا ويبزاني لا يبا العدو صديق شيوان ابي شيوان ابي ابي فيش او اخوي شي بيت فيش او اخوي مفدا وخبر بيت وهر وها سمعت شيء هنا و وسمعت واتخذت وجعلت وسمعت سمعت لا هم ام علماء ونالن هم علماء نالن كي اكل افعالي سيرو رائع كلا ظنّ، سمعت زيدا يقول سمعت زيدا يقول يعني سمعت زيد وسمعت قوله هناك هنا؟ سمعت زيدا يقول هناك بن بن ومثاله سمعت زيدا يقول سمعت زيدا يقول على رأي بعضهم. <تصفيق> ولكن سمعت زيدنا سمعت زيدا يقولون جمله فعليه جمله فعليه أقل جملة, أقل لدواي جمله جمله فعلية أقل جمله لدواي معارف أحوال أقل جملة جمله جمله جمله جمله جملة جمله جمله جمله جمله جمله جمله جمله جمله جمله جمله جمله جمله جمله جمله سمعت ضاحكا عفوا سمعت رجلا سمعت رجلا يضحك سمعت رجلا يقول يقول يا صفيت يا بس سمعت زيدا تبر المعرفه جملة جمله كده حال حال سمعت زيدا يقول أصل أوي ام جملة يقولوا باللهين جملة فعليا في محل نصب حالة يعني سمعت زيدا حال كونه يقول حال كونه يتكلم بلام هندي كان العلماء هاتون زيدا يقولوا ألا أنا زيدا مفعول به يكما يقولوا مفعول به دوما شنك جملة فعليا في محل نصب مفعول به ثاني جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثاني <تصفيق> أولا منيبو إيان النوع وزور بيانيش كجمهور ألين أفعال حواس كي قول بيه كي سمع بيه كي أبصر بيه كي لميس بيه الشم بيه لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد يقول سمعتو يقم مفعوله كابو سمعتو زيدا زيدون مفعول به أولا. أي أولى الدواعي هو كإعراب ما كذ. جملة فعلية في محل نصب حال بو حالا لبلو زيدا معرفها. أجد زيدا رجلا. سمعت رجلا. أو كانت جملة فعلية في محل شي نصب صفة. نعتي كيبو زيدن. زيدن شي بو زيدا. زيدا إيش هي؟ منصوبة. أي شي بو في محل نصب. لا عبارة سلكي برفه ايد بسكين لعبارة كانيا ماضي بكرينا و فيتي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت علمت وهروها اگر ماضيش بكار بيني همان اشي هي. بول من القران مضارعي اشبون وما اظن و انا اظن الساعه قائمه وما اظن الساعه قائمه يعني يرونه بعيدا ونراه قريب قريبه ونراه رؤيه رؤيه شنو يا بصالينيه رؤيه هل شنالين بخوي تعالى شيء قلبها بو إنسان قلب هيا بألام رؤيك رؤي قلبية واعي بينين اما واعي بينين كبينين يكبينين شاونيا ليرا ونرا يرونه بعيدا كس قيامتي بينيو كيف نراه بعيدا يا كفار يرونه بعيدا يعني يعتقدونه بعيدا باور وياك نايت ونراه قريبا يعني آتيا بويا أقرب موارعيش بيت هر ديت. اغذيك التامر الخير واقع ظن الخير حاصلا واقعا الخير حاصل الخير واقع ظن الخير حاصلا الخير حاصلا دمغ علبه اول ثاني كابو شرطني ني بمالي هيا نيوتر بمضارع و بأمر جبيني حتى وام هن دجار وانه بو چي دي وانه بو يقيني جدي كابوه اكفايد دي وانه همو جاريبو چي بو يقين دي Inni ظننت anni ملاق hesabiyah. Inni ظننت. That's why our words are... If we're talking about ظننت we're ملاق about... That's من we're talking about... Inni حساب anni نعم. hesabiyah. What do you think ملاق the words? الذين يظنون انهم ملاق ربهم احسن اي اغرى راي, رأى بصليبو يغمفولي يدوى رؤيه بصليبو وما رايت زيدا يك مفعول به اي اغرى زيدا قائما كذا نمونا رايت زيدا قائما ها رأيت زيدا قائما كم يا دو دوم أفعل بيه يا نا نه دوم منصود يا نه بلى رأيت زيدا قائما سام أم بصريه ستوقع بمن بلى رأيت زيدا قائما أحسن حاله أكو جملة أكو سمعت زيدا يقول أجدوم منصود بني لدواء رأى برام زهيد رأى كبصريشة اعتقالين يا كن يمتم فعل به دوم يم كحال كيف رايت زيدا رايته قائما عندك افعالي جتما هن كدوم فعل بهيش ابا ولبابي ظنش نين اعطيت زيدا خبزا زيد خبزون ايت اعطيت زيد خبزا زيد خبزا اعطيت زيد خبزا درسه انا لو زيد خبزا قالنا اعطيت زيد خبز بلان قوخيتيكا با لو فعلانا كدو مفعول ودقرن جاريوا هيا سي مفعول جديد ياك دو سي مفعول جديد فعليوا مانايا سي مفعوله بلان مفعول لباب لبابي چي جنيا لبابي نواسخ جنيا هم بي يعني اگر دو مفعولت بيني لبا نيا لبابي ظن به بي لا لايبا اگر مفدو خبر ما يوا أو بابي ظن نيا اما اذا خبر نمايو، المفعول هي نصبكه دو نصبكه هي أو أنا نصبكه هي نصبكه هي مفعول هي مفعول هي نصبكه هي نصبكه فعل نصبكه هي هي نصبكه هي نصبكه هذا هو كتابة نواسق خاد وزاني من خبري إنش شكيك المرفوعات كابو چندانا من المرفوعات قلنسته شش فاعل نائب فاعل مبتدى خبري مبتدى اسمي كان خبري إن چي ماوه توابع هر اسمي تابعي مرفوع بلما جاء زيد العاقل همه چي تابع لا تجوري لا تجوري كتابه سفايه جاء زيد نفسه لا تجوري كتابه توكيد جاء زيد وابوه وامره وابوه المهم عطفه وهل وها تشتر ماوى بدل جاء اخوك زيد بدل يعني توابع ايش بمشيوا ان شاء الله ترى انتي تباسي توابعكين هر شوار وتوابع تابعي مرفوع, مرفوع تابعي منصوب منصوبه تابعي مجرور مجروره هل ايروا بزنن يكلك منصوبات شيه توابع, شيه؟ توابع. تابعي مرفوع مرفوعه وتابعي منصوب, منصوب وتابعي مجرور مجرورة وتوابعيش شوارن. ببتيا لا يعني نعت لا يكون فيها نعت توكيد عطف وببتيا بدل وصلى الله على محمد كما